بسم الله الرحمن الرحيم طازم تلك آيات الكتاب مبين لعلك باخ نفسك أن لا يكون إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعلاقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من من الرحمن معدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ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 أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولا فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين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 إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قال لئن تخذت إلى هن غيري لا أجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قال فأت به إن كنت من الصادقين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بإزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأوجلكم من خلاف ولا ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا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 تبعون فارسل فيرعون في المدائر هاشرين ان هاؤلاء شرذمه قليلون وانهم لنا لغاظوا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إسرائيل فاتبعهم مشرقي فلما ترى الجمع قال أصحاب موسى إن لم درخوا قال كلا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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 فعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأبائكم الأقدمون فإنهم عذو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدي ولا الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي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 وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تقزني يوم يبعثون يوم لا ينفعون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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَدَاعَىٰ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشررون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون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 إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 وَدَنَتِ الْوَعُودُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وزوع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بلوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَدْرِي لِأَنفْسِي خَيْرًا أَمْ أَدْرِي أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إِلَّا إِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحٌ لَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِدِينَ رَبَّنَا ادْخِلْنِي وَأَهْلِي مِمَّنْ يَعْمَلُونَ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 وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين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 على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أ يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني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 وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم